لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير قُلْ إِنَّ اللَّهَ رَسُولُهُ وَبَشَّرَكُم بِنُورٍ مِّن من المؤمنين رجال صدقوا ما هدوا الله عليه ما بدلوا تبديلا من المؤمنين دو تبديله ليهدي ذي وَرَتَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظٍ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا خَالِدِينَ فِيهَا Qana allahu qawiyyan azizəyizə تظن انهم يظنون واديراهم مراهم واضلا لم تقوا وكان الله على كل شيء قديرا ولين وجدك حين كنت تريد نهر الحياه الدنيا وان جينتها فستعذينا غما o in المحسنات منكم فإن الله أعدل شَأْنُ مُبِينٌ تُوبًا لَذَلَّ اللَّهُ بِعِفٍّ وَكَانَ ذَلِكَ عَدَبَ اللهِ يسيرا Amen. أي jika بە tay mi wa إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا بعد وَقَرَ النَّفِي بُلُوتُ قُمْ وَلَا تَطْمَئِنَّ تَنطُرُ تبرج سكاة وأطعن الله ورسوله سكاة وأطعن الله ورسوله وما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله o خ o خ tiال المfan tiق ofan ti kon qua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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهدكت مالا لبناء أيحسب أن لم يره أحد <تصفيق> ألم نجعل له عينين ولسانين أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ يُعْلِي السَّنَا وَشَفَتَيْنِ يُؤْهِنَّانِ وَنَجِدْهُ بَيْنَ فَلَكِ التَّحَمَّلِ قَبَتَ أَمَّا رقبا أو إطعام في يوم ذي مسعب كتيما ذا مقربة مسكينا ذا م كان منذين أ نو ص ف الف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 القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب سلام انهي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم